التوارث والهندل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَاتُمْ هَلَى بِحَاجَدَتُمْ حَاجَدَتُمْ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 Oh. Uh -huh. uh -huh. وآمِنوا آمِنوا بالذي يزل على الذين آمنوا وجها النهار وضحوا آخرا وكفروا آخره, آخره لعلمهم يرجعون ولا تؤمن Allah. بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء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 ان الذين يشترون بعهدي الله و ايمانه ثمنا قليلا أولئك, اولئك لا خلاق لهم في وَلَا ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم لهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه, لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من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 وإذ أخذ الله ميثاق النبي وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمه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 إسحاق ويعقوب والأسباط وما. الله غفور الرحيم إن الذين كفروا بعد رمانيهم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 يا ربَّي ردُّوا كُمْ يا ردُّوا كُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ كافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرونَ وَأَنْتُمْ تُتَّلَعَلَيْكُمْ لَآياتُ اللهِ وَفِي كُم مُرسلٌ وَمَن صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته Să ne وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن إلى الله ترجع العمور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 ويقتل ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا بطانة لا أن أولئك يحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقكم قالوا. تقول لا يضركم كيدهم o oh, oh, oh. ربكم بخمسة آلاف من الملاك